فريق جوال الخير يقدم قدر الله عاج ماذا سنقول لله الله الكل مننا يعرف شبكة العنكبوت او متسمى بالانترنت فيها موقع اسمه جوجل هذا وهو من عمل بشر اتب صفحاتك التي, أتب صفحاتك التي أتب صفحاتك أتب صفحاتك ماذا تتب ماذا سنقول لله بين, بين القبر باس قولت ان مات بينك وبين الموت باس الروح فقد توقفت عند كلمة أو آية قرأة ورددها كثيرا فقد ذكرتني هذه الآية بحادثة قبل أسبوع كنت مع أهد الأخوة الكل مننا يعرف شبكة العنكبوت أو متسمى بالإنترنت فيها موقع اسمه جوجل وهذا باحث كبير جدا في الموقع قال لي كلمات والله ما تفكرت بها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 كيف قال والله ان هذا البحث او الجوجل كتبت فيه اسمي وايميلي وعملت بحث فوجدت كل ما كتبت حتى قبل التزامي احصى له جميع صفحاته كل ما كتبت يده وكل ما نطق لسانه هذا وهو من عمل بشر اتبى صفحاتك التي كتب ويدك وما كتبت فما بالك يوم القيامه فما بالك يوم القيامه صنع الله وهو صنع الله وموضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين منا في ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا غَيرَةً وَنَاكِبِرَةً إِنَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا و لا يظلم ربك احدا ماذا سنقول ماذا سنقول لله هل عرفنا الله حق معرفته فوالله لو عرفنا الله حق معرفته لما عصيناه لم نتقين بالايمان في العباده لا اجتهدنا بانفسنا لطاعته لو عرفنا الله حق معرفته لما عصيناه وسمعنا الغناء من خشيه الرحمن من خشيه الرحمن من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وجاء بقلب منيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها ذلك يوم الخلود يوم الخلود ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون لهم ما يشاؤون لهم ما يشاؤون فيها لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد لو عرفنا الله حق معرفته لما عصيناه وسمعنا الغناء لو عرفنا الله حق معرفته لا اتعدنا عن المعاصي وما قدر الله حق قدره قدر الله عال فهل نصل إلى معرفته يا الله يا غافر ذنوب عظيمة في رحمتك تجعل لنا الباب مفتوح يا الله يا غافر ذنوب عظيمة برحمتك تجعل لنا الباب مكتوب أدائم الله صفوة الخلق باهمات يلا عسانا معهل الخير باله أدائم الله صفوة الخلق باهمات يلا عسانا معهل الخير باله يلا